وأحواله رشيدة هكذا يقول عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية صاحبنا لهذه الليلة من الشخصيات المميزة جدا في الإسلام وأول درس يستفاد من حياته أنه نذر نفسه ووقته لله تعالى وأنه لم يستريح في هذه الدنيا قط هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وكان ترتيبه في الحادي والثلاثين نمر 31 قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بن الارقم أسلم مبكرا، وأسلمت معه زوجه وأسلم على يد أبي بكر الصديق. بالرغم من انه هو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وي... ويعده اهل السير اسنا من علي بعشر سنوات حيث كان ابناء ابي طالب طالب وبعده بعشر سنوات عقيل وبعده بعشر سنوات جعفر وبعده بعشر سنوات علي وبالرغم من ذلك اسلم جعفر قضى عنه وزوجه اسماء بنت عميس ابن معبد الخثعمية رضي الله تعالى عنها أسلموا مبكرا ولما باقعت عليهم مكة خرج مهاجرا إلى الحبشة وما ذكرت هجرة الحبشة وكانوا فوق الثمانين إلا ذكر جعفر الغريب في الأمر أن جعفر لما هاجر إلى الحبشة ربما كان في الحادية أو الثانية أو الثالثة والعشرين من عمره على اختلاف بين أهل السير لكن إذا بالغنا نقول أنه كان في الثالثة والعشرين عمره الثلاثة والعشرين سنة مزوج وهاجر لما جاءوا للكلام قدمه المهاجرون عليهم ليتكلم بين يدي ملك الحبشة النجاشي وأنا مستغرب جدا زول عمر الثلاثة والعشرين سنة ممكن يتصدر ويقود الناس ويتكلم ويسأله ويجاو عمره الثلاثة والعشرين سنة ثم رضي الله عنه لما هاجر إلى الحبشة ولد له في الحبشة محمد وعون وعبد الله يحيى ولد أسماء بنت عميس من علي بن أبي طالب لكن ولد لجعفر ومكث في الحبشة عشر سنين عشر سنة قاعد في الحبشة لأنه إخوانا هجرت الناس كما قال من سعود إذا الحبشة كانت على أقسام منهم من هاجر ورجع كعثمان بن عفان وكعبد الله بن مسعود عذاب جدد ضعفه هاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة بسرعة قبل الهجرة إلى المدينة ولذلك يقال عن الرجل أنه صاحب هجرتين يعني هاجر من مكة إلى الحبشة وسرعان ما رجع من الحبشة بعد أن انفرج الأمر إلى المدينة وأدرك الهجرة من مكة إلى شنو؟ إلى المدينة فهاجر شنو؟ هجرتين الهجره الأولى من مكة إلى إلى الحبشة والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. أما جعفر فصاحب هجرة واحدة طويلة دخل جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه مجموعة من الصحابة ومنهم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحبشة وهو في المدينة هي في الحبشة وهو في المدينة وأرسل ثم أرسلت إليه رضي الله تعالى عنها جعفر رضي الله عنه لما دخل الحبشة وقف موقفا عجيبا نمى على بلاغته وعلى فصاحته وعلى رجاحه عقله وعلى سعه أفقه لما دخلوا إلى ارض الحبشه ارسلت قريش عمرو بن العاص هذا ثابت وروايتان اما عبد الله بن ابي ربيعه واما عماره بن الوليد الاختلاف بين اهل السير وقد تكون قريش اوفدت وفدين وكان عمرو بن العاص ثابتا ولكن مر معه عمار بن الوليد ومر معه عبد الله بن ابي ربيعه لما وصلوا إلى الحبشه دخلوا على النجاشي وكان النجاشي يعرفه لأن النجاشي كان رقيقا في جزيرة العرب لما عدا عليه ابناء عمومته في الملك وكان النجاشي ذا راي وذا قوة وذا حزم المهم كان يعرفه فجلس عمرو بن العاص عن يمين النجاشي وعبد الله أو عمار بن الوليد على شماله وجاءوا بالهدايا وأعطى الأساقفة الذين بين يدي نجاشي هدايا ثم تكلم وقال إن قوما وأحداثا خرجوا علينا ولجوا إلى أرضك سفه أحلامنا وسبوا آلهتنا المهم أو صدره فقال النجاشي لا أحكم حتى يحضروا وأسمع منهم يخذو نزل الفاهم زول فاهم قال كذا نشوف الناس ذنب والله نحن نزل بحكم طوالي يا خليل لو واحد ما ساكت في زول انت بتقول بالله والله ما عنده حق طوالي بس بسرعه سرعة لا قالوا فجاء جعفر وقال لهم انا خطيبكم والله جعفر واعي وعي شديد دخلوه على على على النجاشي فدخل وجلسوا على الارض عمري ابن اصلا ما دخل سجدا للنجاشي جعفر ومعه لم يسجدوا فقال النجاشي لجعفر لما لم تسجد قال لقد جاءنا رسول أخبرنا أن السجود لله وحده، السجود لله وحده. فقال النجاشي لجعفر: ما هذا الدين الذي أبيتموه؟ فلم تدخلوا في دين ابائكم ولا تدخلوا في ديننا؟ قال: لقد كنا قوم في جاهلية. والله جعفر ده. يا أخي ده براه موقف، بره موقف. خذ المواقف الثانية، بره موقف. كنا في جاهلية، نعبد الاصنام ونشرب الخمرة ونفعل الفواحش ونريق الدم عرف؟ شوفوا كده كله. ولوليو. ثم جاءنا نبي منا نعرف نسبه ونعرف شرفه فينا فأمرنا بأن نعبد الله وحده وأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحرمه الدماء وحسن الجوار ازول اختصر الإسلام المختصر؟ ما اختصره الزول عمره 23 سنة ويا دوب الإسلام جديد الشريعة هذا ما اكتملت يا دوب الناس في مكة الصلاة ما فرضوها كويس يا يخذ الزول فاهم فاهم سديد. فأعجب النجاشي بهذا الكلام وقال هل معكم شيء مما جاء به نبيكم قرأ عليه جعفر صورة مريم فاهم ذاته اختار الصورة المناسبة مع الناس دي ما قرأ أي حاجة قرأ صورة مريم لما فرغ منها إذا النجاشي يبكي والأساقفة يبكون أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال إن الذي قلتم لم يعد ما جاء به عيسى هذا العود وإنه هو النبي الذي بشر به عيسى في الإنجيل وإني أشهد أنه رسول ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته وكنت أنا الذي أحمد نعله واوضئه يا السلام ان النجاشدة أنا معجب به أصحمة بن الأيجر ده اسمه. اصحمه بن الأيجر قام طلع عمرو بن العاص قال لي عبد الله بن, بن أبي ربيعة لأقولن في النجاش فيهم قولا يستأصل شافتهم قال والله أقول لكم اكتلوا من واحدة وكان عبد الله بن أبي ربيعة ارقه قال يا عمر هؤلاء أبناء عمومتنا وأرحامنا وإن خالفونا لا تفعل قال لا أفعلن تاني يوم ما له إنهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيمة يقولون أن عيسى عبد من العبيد غضب النجاش غضبا شديدا وغضبة أساقفة وسمع جعفر الخبر فاستشار أصحابه يا أخوانا نقول ثم قال لهم جعفر والله لا أقول إلا ما جاء به رسول الله والحق دار اكتلنا. بس نقول حق فلما دخل اجلسه وقال ما هذا القول الذي قلتموه في عيسى عليه السلام قال هو عبد الله ما عبد ساكت ما تقول عبد ساكت فعلا شينا لو تقول عبد ساكت ده بس لكن ما تقول عبد الله بتكون رفعته شديد هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال النجاشي إنما قلتم الحق فضجت الأساقف ولم يرضوا هذا الكلام وكان هذا سببا لقيام معركة كبيرة في أرض الحبشة عزل النجاشي بمؤامره من الأساقفة غير أن النجاشي استعاد ملكه وقاد حربا وقتالا عظيما قال لجعفر أنتم آمنون في أرضي وإن من آذاكم آذاني وإن من وصلكم وصلني أو كلام قاطع قال اعبدوا الله ما شئتم في هذه الأرض ولما وقعت المعركة نادى جعفر ومعه قال كونوا على شق من النهر شرقيه فإن انتصرت فالارض أنتم فيها وإن غلبت ففروا بدينكم وقد اختلف العلماء في النجاشي هو صحابي لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط أنه ينبغي أن يحضر النبي وهو مؤمن لكن النجاشي مؤمن ما في ذلك شك ما في ذلك يشك وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بقي جعفر عشر سنوات في الحبشة الصحابة اختلفوا وترك في ناس هاجروا ورجعوا يعني الزبال بن العوام هاجر وأدرك بدرا الله المسعود هاجر الى الحبشة وأدرك بدرا وعثمان بن عفان هاجر وأدرك الهجرة وأدرك بدرا وهكذا غير أن جعفر اختلف وجاء جعفر في سفينة مع أبي موسى الأشعري وموسى كان في اليمن قال قصدنا المدينة فإذا بالسفينة أنزلتنا إلى الحبشة فوجدنا فيها جعفر فرجعنا معا وكان النبي يقول أهل السفينة لهم هجرتان هل السفينة عندهم شنو هجرتين عد من مكة إلى الحبشة هجرة ومن الحبشة مباشرة إلى المدينة هجرة ولقد جاء جعفر ابن أبي طالب يوم فتح خيبر والنبي قد انتهى أو أوشك أن ينتهي من فتح خيبر وفيها قال مقولته المشهورة لا أدري بأي الأمرين أنا أفرح أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر وأثبت أهل السير أن رسول الله قام إلى جعفر واعتنقه وقبله بين عينيه يستهل يستهل قبله بين عينيه زل قاعد عشر سنوات في أرض بعيد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى لم يدرك جعفر الحديبية خرج لأنه أصلا فتح خيبر جاءت بعد الحديبية وهي التي جاءت في قول الله تعالى ومغانم كثيرة هذه خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني خيبر لكنه ادرك عمرة القضية عمرة القضاء وفي عمرة القضاء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر من قبه جديدا لمناقبه تضاف إلى مناقبه وهي أنه ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه في مكة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فتنازع فيها ثلاثة علي بن أبي طالب وتنازع فيها جعفر وتنازع فيها زيد زيد بن حارثة زيد كان يعتبر حمزة أخوه ما كان بتفارق وفعلًا على الصراقب ابنته كانت حبيبة وجعفر رضي الله عنه هذا ابن هذا هذا عمه يعني حمزة عن مشرو عم جعفر وجعفر متزوج بأسماء وأسماء خالة البت أسماء خالتها كان حمزة بن عبد المطلب متزوج بسلمة بنت الحارث وسلم وأسماء خوات لأم ودي كمان مرأ مختلفة هند بنت عوف دي جابت الجماعة دي كلهم جابت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وأم الفضل بنت الحارث وقال لي بسموة لبابه بنت الحارث وأنجبت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأنجبت عزة أو العصماء بنت الحارث وهذه أم خالد بن الوليد وأنجبت سلمة بنت الحارث ولزوجة حمزة وأنجبت أسماء بنت عبيس وهذه زوج جعفر فكان يقال هند ما اكرم أصهارا منها يعني نسبتها الرسول عليه الصلاة والسلام والعباس وحمزة بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب كويس فأسماء أخذ أم الفضل وأخذ ميمونة كان النبي صلى يقول الأخوات المؤمنات أربع أم واحده اللي أم الفضل وميمونة وأسماء بنت, بنت عميس رضي الله تعالى عنهم أجمعين المهم لما راجعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر اشبهت خلقي وخلقي قال له أنت تشبهني في أخلاقي وفي شكله وكان شديد الشبه ولذلك يقول ابن كثير وكثير من أهل السياري أن جعفر لما سمع هذا حجل حجل يعني نقز أخذ نقزه حجل والحجل عند العرب أن يمشي خطوات برجل واحدة وأجرف أهامته ده الحجل الحجلان طبعا إخواننا في ناس في السودان بيقولوا ان جعفر جدهم رضي الله عنه الأمة شكرية الشكرية في السودان بينتبوا إلى جعفر وقلنا الكواهل بينتبوا إلى, منو... إلى الزبير بن العوام والجعلية والجعلين بينتسبوا إلى العباس يعني هذا معروف في الـ الـ السودان بينتسبوا إليه فجعفر رضي الله عنه لما قال اشبهت خلقي وخلقي ورجع جعفر إلى المدينة غير أن جعفر كان يؤرقه شيء هذا الشيء كلما تحدث معه الصحابة قادوا له لم تشهد معنا بدرا لم ترى أحدا لم ترى الخندقة هذا الامر يقلقه جدا. شوف جعفر ده. خرج من مكة ومكث في الحبشه عشر سنوات. وجاء إلى المدينة. ادرك خيبر. وعمرة القضية. كلها سبع بعدها عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء للخروج الى موته. غزوة موته. وموته منطقة في الشام. سمع النبي عليه وسلم والسلام وجعفر متسوق للجهاد. شو هزول كيف? لكن. وربك يخلق ما يشاء ويختار خرج إلى موتة في ثلاثة آلاف جمعت الروم هرقل جاء في مئة ألف ومعه رجل من العرب المستعربة في بلاد الشام يسمى مالك بن زافلة معه مئة أخرى مئة ألف مئتين ألف عقد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيه ثلاثة آلاف وقال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحه وكان إذا قال فإن أصيب تحقق أنا طبعا مستغرب في الصحابه الواحدة ما يقول إن أصيب فلان دم فرض ما يمشي ثاني يقول انا أنا خليني المرة جاية لأن نبي يقول فإن أصيب أنت تأكد أسكين قال زيد بن حارثة قال له يهودي نبيكم قال إن فإن أصيب وإن الأنبياء إذا قالوا صدقوا إن كان صاحبكم نبي فستصيب قال له هو نبي وأقسم على هذا بعد ما شاء خرج الثلاثة رضي الله تعالى عنهم إلى غزوة موتة لما نزلوا في أرض سمى أرض معان دي يعني قريبة المنطقة دي كلها قريبة من الأردن في منطقة تسمى الكرك قاموا الصحابة اتمعوا ميتين ألف ودهت ثلاث ألف فاتمعوا وتفاكروا فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يعطينا مددا أو يفتح علينا برأيه فقال عبد الله بن رواحة يا قوم أنتم لم تقاتلوا الناس بعدد انما بإيمان وإن التي خرجتم لها تطلبون الشهاده هي بين ايديكم فشجع الناس فعقد زيد لواءه فجعل على ميمنته رجل من بني عذره يسمى قطبه ابن قتاد العذري ورج وجعل على ميسرته رجل من الأنصار يسمى عباية ابن مالك الأنصار عقد اللواء كذلك وبدات المعركة تعتبر من أكبر ملاحم الإسلام ملحمه ملحمة يعني بمعنى الكلمة أخذ الرايه زيد كما قال عليه الصلاة والسلام وشاط في رماح القوم شاط معناه دخل في نصهم وقتل في الصحيحين نادى النبي صلى الله عليه وسلم والمعركة دائرة نادى اهل المدينة الصلاة جامعه في غير وقتها فاجتمعوا فصعد المنبر قال أخذ الرايه زيد بن حارثة فأصيب فاستغفروا له المجد كله استغفر له قال فأخذ الرايه جعفر ولما أخذها جعفر قال يحبذ الجنة واقترابها طيبه وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها كافره بعيده انسابها علي الا قيتها ضرابها قال فاصيب جعفر فاستغفروا له وعيناه تذرفان الدموع في الصحيحين المعركه حصت هناك ونقذ لهم طوالي مباشره نقذ لهم طوالي فاخذ الرايه عبد الله بن رواحه ثم تردد النبي وقف طويلا ثم قال فأصيب فتغيرت وجوه الأنصار فقال فاستغفروا له فسري عنهم بعد ذلك تهللت وجوههم فاستغفر له معناها شهيد ثم أخذ الرايه ثابت بن أقرم العجلاني وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل ثم أخذها خالد بن الوليد خالد بن الوليد أسلم له ثلاث اشهر يا دوب يا دوب أسلم له ثلاث شهر والله يا إخواننا نحن ما فينا فايدة والله ينحمل فينا أسلم له ثلاثة شهر قال فأخذ الراية فأخذ الراية خالد وإنه لسيف من سيوف الله ينصر الله به قال بغير إمرأ يعني رسول ما بقاه براه بقامض ثم انحاز بالناس وكان هذا نصرا ثلاثة ألف ديل مخلطين تهم منهم مرة واحدة الثلاثة ألف ديل مخلطين تهم منهم سبعة طائر نفر بس والروم بل قال خالد يوم موتة انقطعت في يميني تسعة أسياف تسعة سيوف السيف ده بيدربه وبيدرب منه التاجيل جاي بيدربه العشر ولا بيتعبه شجر بيدربه وأنا عادمين التسعة دي اتعوجت يا ما من السيف وشيء سيف تاني والله لو أودك صوت تسعة سيطان قالوا أودوا الناس دي والله تقول يا اخوانا خلوني تسعة سيطان قالوا قطعه بيقطعها تسعة سيطان خلي تسعة سيوف قال فما ثبتت إلا صفيحة يمانية حديث البخاري تسعة سيوف والسيف النخيل سيف ماني تاجيل ده الفضل ياخد القاتل وقتل شديد فأصيبه جعفر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عمر وكان شاهدا لقد رأيت في جسد جعفر الحديث البخاري بضع وتسعين طعنة بضع وتسعين بضع وتسعين طعنة ورمية في جسد جعفر وكلها من قبوله حاجة بورما فيه تخيل كم تسعين طعنة في زول بيجدام بيجدام بس كم تسعين طعنة هذا في البخاري قول ابن عمر وأنه أخذ الرايته حتى قطعت يمينه وقد عقر جعفر فرس له فرسا له اشقر كتل الفرس وفي هذا فقه عظيم قتل الحيوان الذي يستفاد منه حتى لا يستفيد منه الكفر وهو اول من عقر فرسا في سبيل الله الكلام ده سنه 8 من الهجره في جمادى بعد 8 سنين من الجهاد الله ما هدى واحد من الصحابه يعقر فرس ابن جعفر ليكون الاول اول من عقر فرسه في سبيل الله والله يا اخوانا يا أخي جعفر ده عجيب قطعت ايديه وغزت الرايه على جسده فانطلق عبد الله بن رواحه كالسهم فاخذها ورفعها وقاتل بها رضي الله عن الصحابه اجمعين اصيب جعفر وقتل جعفر رضي الله تعالى عنه يوم موت قالت عائشه رايت الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جعفر ثم جاء على إلى بيت أسماء وتحكي اسماء القصة تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا علمت بعودة جعفر وقد عجنت عجيني ودهمت عيالي قال أين عيال جعفر؟ قال فجئ بهم فشمهم وبكى وقبلهم وبكى قال عبد الله ابن جعفر والحديث في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني قال اللهم اخلف جعفر في ولف اهله خيرا وأخ قال وشال يميني رفع يمينه وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاث مرات ثم قالت استرابت أسماء قالت أصاب جعفر مكروه قال نعم أصيب اليوم جعفر قال عبد الله فبكت أسماء تفرح تفرح يعني تزيح الفرح عنهم تزيح الفرح عنهم وده من التفاؤل يا أخوانا كويس العرب تسمي الذي غشنه الذي غا سليم بصايربك كويس وتسمي الصحراء مفازة والزوار العيان يقولوا مطبوب وده في في ناس في مصر أخوانا المصريين الواحد لو عيان تقول ما له ماله يقول لك بعافية شوية بعافية شوي مع كويس لكن بعافية شويه بتصدقش شنو عيان بعافية شوية يقول لك معناه صايربك كويس يعني فقال يفت تفرح يعني تزيل الفرح تفرح نتزين الفرح معناه قاعد تقلب وتقول كده فذكرت للنبي يتمنى قلت يا خلال جعفر صغار شفع فقال لها العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة تخاف عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صحاح الألباني الحديث صحاح الألباني وفيها قال صلى الله عليه وسلم ما قلت لك مناقب كثيرة اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم في سنة أبي داود الحديث والترمذي اسمعوا لآل جعفر طعاما الناس ثم بيصنعوا لهم يا يغوانا أنا جعفر دعبو شديد مع الحزن دخل عليهم شديد الناس المرتاحون أنا جعفر أعتبره مهاجر في سبيل الله دوما هو البطل الذي لم لم يهدأ له باء هو البقاتل الذي لم يستريح يوما من الدهري كل قتال هذا كل قتال يا السلام يا السلام فجعفر حزن النبي صلى الله عليه شديد واحتنا بعيالي في صح مسلم أن النبي صلى الله كان إذا استقبل الجيش في رواية غير مسلم استقبل الجيش وجاء الصبيان فقال خذوا للناس في الجيش خذوا صبيانكم وحملوني أو يعطوني أبناء جعفر وكان إذا رجع من المدينة وخرج الصبيان استقبلونه حتى في غير موته يعني أمامه ويضع أبناء فاطمة عن من خلفي على الدابة كما في صحيح مسلم وكان يحب عبد الله بن جعفر حتى في يوم دخل على أبناء جعفر فقال توني بأبناء جعفر والحديث أيضا الصحاح الألبانيه وهو في سنن أبي داود رأى محمد بن جعفر قال هذا أشبه بعمنا أبو طالب اللي بجد يعني أبو أبو طالب ولما رأى عبد الله قال هذا أشبه بي عبد الله بن جعفر وده كمان أمبرأو والله لو قعدت أكلمكم عن مناقبي عبد الله بن جعفر يا جعفر الله بيعفر هين عبد الله بن جعفر جات مرة تسألوا راكب حصان قال ياخدني وما عرفته من جسم الطرف النزر قال له سوق الحصان ومشي الناس قال اسمع يا ياخي هي ما عرفك أنت عبد الله بن جعفر ماذا أصدك بس في الطريق أكيد لقته وبعدين مثل هذه كانت تريد الشيء اليسير قال إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي وإن كان يرضيها اليسير فأنا لا يرضيني إلا الكثير ده عبد الله بن جعفر يا أخي عبد الله بن جعفر ده دخلوا براو بالله ده خلوا أم براو أم براو لما قال بارك لي عبد الله في صفقة يمينه قال عبد الله بن جعفر والله ما اتجرت في شيء إلا ربيحته حتى ظننت أني لو رفعت الحجرة لو تحته درهما أو دينارا زلد على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني باختصار قال الله يملى يدقا له يبدو جتمل كتمل جتمل ونبجتملي وكان جعفر بن أبي طالب أبل للمساكين يقول ابو هريره رضي الله عنه احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله أفضل من جعفر بن أبي طالب يعني في الجود والكرم قال أبو هريرة والحديث في البخاري كان جعفر رضي الله عنه يا السلام والله الزول سموه جعفر أنا أجل سموه على جعفر دك والله ما أخذوا له حاجة لكن المشكلة تلقى لك زول الزول وسمينه جعفر وتلقاه ما فاهم أي حاجة يا أخي جعفر قال أبو هريرة ياخذنا نتعشى معه فإن لم يجد شيء أخذ العكه العكة ذا الوعاء اللي أخذت فوقه للناي الوعاء اللي فوق فوقه للسمن قال وفيه عسل قال فيشقه ونلعقه لعقا ما عنده حاجه يجيب الماعون يشق لهم يرحس لحس ده اذا ما عنده حاجه كان جعفر معروفا رضي الله تعالى عنه بالجود والجود قديم عندهم الجود قديم في بني هاشم هاشم الذي هشم السريدة, السريده لاهل مكه وبالتالي جعفر رضي الله عنه جوده قديم وفضائله جمه جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاءت فيه احاديث تعين أنه في الجنة بعد أن قتل يوم موته قال صلى الله عليه وسلم والحديث عن ابن عباس وهو عند الطبراني في معجمه وصححه الباني في صحيح الجامع الصغير دخلت الجنة البارحة إذا جعفر ملك من الملائكة يطير بجناحين وإذا بحمزة متكئ على سريره السلام قال دخل الجنه قال لهم بارح يحتاج الصحابه قال لهم بارح دخلت الجنه لقيت جعفر طائر مع الملايكه ولقيت حمزه متكئ على سريره دخل الجنه زمان ومتكئ على السرير الناس ديال امن وايمان جد قال لك ايمان ايمان قال لها تموت فين اصيب قال لها تموت قال طوال ماشي يموت جعفر ابن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي ايضا قال رايت جعفر بن ابي طالبه ملك يطير بجناحين مع الملائكة في الجنة وفي رواية صححها الحافظ بن الحجر رأيت ابن أبي طالب في الجنة ملكا يطير قوادمه مترجة بالدماء قوادم معنى الأطراف تحت الأجنحة مطرجة بالدماء يقول الحافظ بن كثير هذا لأن أيديه قد قطعت في الجهاد في سبيل الله فأبدله الله بالجناحين وفي البخاري كان عبد الله بن عمر إذا وجد عبد الله بن جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذا الجناحين وقد اشتهر أنه الطيار اشتهر ذلك وبلغت شهرته الآفاق بأنه جعفر الطيار لأنه يطير في الجنة يا أخواني صلى الله عليه وسلم قال في الجنة بجناحين وفي رواية رأيت جعفر ملكا يطير مع الملائكة بجناحين في الجنة والله يا أخواني الناس دين الناس دلقوها جعفر بن أبي طالب كما أسلفت في مقدمة عظيم جد عظيم هو صاحب المناقب المشتهرة والفضائل الجمة والأقوال السديدة والأحوال الرشيدة قتل جعفر في السنة الثامنة من الهجرة النبوية في جمادى الآخرة رضي الله تعالى عن جعفر ورضي الله عن أهل موته جميعا ورضي الله عن الصحابة أجمعين وبلغنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وجوده إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا